احببتها منذ الصغر حبا عفيفا مستمر قابلتها بعد السنين وبعد ان طال السفر قابلتها بعد السنين وبعد ان طال السفر حضنتها وانا اقول الله يجزي من صبر انا ان هجرتك ساعه سالو مبعدي من هجر ان غبتي عني لحظه احسست اني في خطر فاذا التقينا بعدها فرح الفؤاد بما نظر فبكل محب سيحتمي وينال وقتم من حذر محبوبتي انت الانيس وانت عمري المزدهر يا عزتي وسعادتي يا قوتي عند الكبار بفضل لمن خلق السماء ومن على كل البشر ثم بفضلك احتمي من كل شر او ضرر ولا احس بان قلبي قد بدا فيه الخور تنوت منها هامسا قلت اسمعي هذا الخبر اخبرتها اني اهيم بمسجد الحر الاغر هناك في وطن الحبيب ارى الملاحم تستعير وارى الذائلة تنتهي وارى الفضائلة تنتشر وارى البطولة تجلي بالحق تزهو وتزدهر وارى الطفولة تزدهي وارى المساجد تصير محبوبتي فلتسمعي ولتشهدي هذه الصور طفل صغير مسلم بالصخر يرمي والحجر طفل يعالج عينه بقذيفة فقد البصر ام تقدم حبها قبلت تصاريف القدر ام تجود بطفلها ليقاتل النجس الاشر ام تخاطب ابنها ابني امضي ولا تفر والشيخ خضب خده دمع يسيل وينهمر يتلو كتاب الله في جوف الليالي والسحر يتلوه دوما قارئا متاملا كل سواق وشهيدنا يمضي الى رب ونعم المستقر يمضي الى دار الخلود الى الملك المقتدر ليعيش في غرف الجنان الحور فيها والنهار وشبابنا ذاق المرار فما استكان وما ضجر والشعب فجر ثورة بدمن ودمع مستمر فجهاده له والسبيل اليوم نصر منتظر يا شعبنا لا تبتئس ان الفلاح لمن صبر حزنت وطالت ليتني احبو الى تلك الاسر لاعين طفلا معدما لأضيء دربا للبشر لأبيد جيشا حاقدا جهدا النبي وما شكر لأميتهم وأحيلهم إلى السعير إلى سقر أنا لست من عشاق ليلى أو بثينة أو سمر انا لست مجنونا ولا اهوى الخرافه والهذى انا لا احب معازفا انا لا احن الى الوتر اني احن الى صلاح قائد الجند البرر والى امام فاتح اني احن الى عمر انا مسلم احن الى لحن الرصاصه والحجر أنا مسلم أحج وذراي رحلة وصاقتي والحج